والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم, ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه ة وأنفقوا موسوعه النابلسي ويدرؤون أ و ل ل ك ل ه م عقب الاسلاميه ر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 ب موسوعه ا صبرتم النابلسي للعلوم ا أ م ل ا ل ل ه به أ م ي و و ص ل ه اسماء د و الله م الحسنى لهم ا ل ل ع ن ة ولهم سوء الدار